عن بعض الاسألة من فضلك. <تصفيق> اه طيب. فانه في يوم اربعة من جمادى الثانية الف واربعمائة وتلاتين هجري. الموافق لسبع عشر من خمسة الفين وعشر ميلادي. فاما بعد فقد تواجهنا بالسؤال لفضيلة الشيخ احمد بن عمر بازمول حفظ الله. الاستاذ مشارك بجماعة ام القرى. شيخنا مر زمان عكف فيه الشباب السلفي على أش... عن الشيخ عبدالعزيز الريس. ومنذ وقت قريب اطلعنا على ما كتبه الشيخين علي بن يحيى الحدادي والشيخ يحيى الحجوري فعلمنا أن له أخطاء في العقيدة والمنهج وأن له أصول وقواعد يسير عليها مخالفة لأصول وقواعد أهل السنة السلفيين، فبدرنا بالنصح لإخواننا بترك سماع أشيطته وقراءة كتبه، فتجاوب بعضهم وأباء الأكثر بحجة أن كبار العلماء لم ينتقدوه. وأنه لا يجود التحذير منه ولا ترك سماع أشيطته حتى حتى يصدر بياما شافية من كبار العلماء ثم وافق أن أحدهم قام بزيارة المملكة العربية السعودية ثم عرج على الشيخ عبد المالك رمضاني الجزائري نزيل المدينة النبوية وطلب رأيه في من يتقد الشيخ الرئيس فأجاب بكلام مجمل وقال ان الشيخ الرئيس رجل معروف بسلفيته ومن يشك فيه نشك نحن فيه فانقسم الشباب الى مدافع عنه متحذب له بدعوى انه لم يبدع بعد ويرمي من ينصح الشباب بترك السماع له بانهم اصحاب فتنة ويريدون ان يفرقوا الشباب والى فريق اخر محذر منه ومن اشيرته بدعوى ان كلام الشيخ عبد الملك تعديدا مجمل افيدون حفظكم حفظك الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المرحب الرحمن للعالمين وأنا آلي عزيز أجمعين أما بعد فأولا وصحح المعلومة أنا لست أستاذ مشاركة في الجامعه أنا أستاذ مساعد جمعة المنقر هذا واحد ثانيا بارك الله فيك بالنسبة لعبد, بالنسبة لعبد العيد الرئيس ومخالفاته التي وقع فيها فإن هذه المخالفات ثابتة عليه بشهاده الشهود وقد رجع عن بعضنا ما سمعت لكن تبقى عنده بعض المخالفات التي لم يرجع عنها عبد العزيز الرئيس أما ما ذكرتم في السؤال عن بعض الأخوة أنه قال لابد أن العلماء ينزلوا فيه بيان هذا كلام لم نعحد من السلف كان السلف إذا تكلم العالم بالحجة والبرهان في راون أو في شيخ بأنهم فيه من الأخطاء أو فيه من المخالفات الحق قبل حق قبلوا قوله ولم يقولوا يجب أن يبين العلماء الكبار أو ان يصدروا فيه بيانا فهذا منهج يراد به طبيع الحفق ويراد به طبيع الخلق ثالثا الأخطاء التي وقع فيها الرئيس أخطاء واضحة وأخطاء يعني ليست محتملة للتأويه فالرجل يعاني وقد نصحه المشايخ في كثير من اخطائه لكنه اصر عليها الى الان لا نعرف انه تراجع والى قريب قبل أيام سمع ان رئيس السعود عن الحربي انا استاء عليه ودافع عنه يعني هذا الرجل لا زال يصر على ما هو عليه من موقف ومنهج مخالف للحق أما بالنسبة للشباب الذين عرفوا الرئيس وتركوه في الله وخيرا هذا هو الموقف الصحيح وما بالنسبة للشباب الذين لم يتركوا وماجوا وحاصوا فهؤلاء يعني نسأل الله أن يهديهم وموقفهم ليس لصحيح وأما بالنسبة للشيخ عبد المالك الرمضاني وقوله في الرئيس فنحن نقول لعبد المالك الرمضاني إن كان يعلم ما وقع فيه الرئيس من مخالفات ويزكي هذه التزكيه فهذا يحتاج إلى مراجعة وإلى أن يتقل الله عز وجل في شباب المسلمين وفيما يقوله لهم وإن كان يجهل حال الرئيس وإنما يعلم السماعات العامة عن الرجل وبعض محاضراته فأحسن بالظل فهذا عذر له لكن ينبغي ينبغي له إلى وقفه على خلاف الرجل أن ي أن يترجس ولا يتكلم حتى يسمع ما ما قيل فيه ثم يتكلم بعد ذلك أن يقول فيقول نعم قيل فيه كذا وكذا وهذا لا يلزم منه الطعن في الرجل أو التحذير منه أو أن يقول صحيح ما قيل فيه يلزم منه التحذير منه وعلى الشيخ الرئيس أن يتقي الله ويرجع الصلاة ولا يخالف العلم أما هكذا هذا ليسوا من ديدا على العلم أنهم يعني يعارضون أو يردون كلام وأخبار استقاد بكل شغولة فلأن الشيخ عبد الماك الرمضاني لا ينتبه لهذه القمور والله أعلم طيب شيخنا سؤال آخر جزاك الله خير يا شيخنا هل ننتظر حتى يبدع الرجل من طرف كبار العلماء لنترك السامع لدروسه وقراءة كتبه مع علمنا ببعض اخطاءه. شو بارك الله فيك. التبديع مرحلة. قبل مرحلة التبديع في مرحلة التحذير. قد يكون الرجل عنده اصول سبسية. وعنده مخالفات. ويؤمن ان يرجع وان يعني يترك ما هو عليه من مخالفة الحق. الرئيس لا نعرف أن العلماء هكذا بدعوا وإنما يعني حاله ومخالفاته تستوجب التحذير منه. فإن أقلى وتعب وأنام فالحمد لله والله أخم حبيب وهذا والله أحب إلينا من أحور الناس وإن أصر على باطنه ولم يرجع للحق فتكر مثلا التبديع لا تسلزم عونا صدور التبديع من العلماء الكبار وبيان ومثل هذا الأمر هذا هذا في آن البدع الخلص يعني أنه مصدر مثل هذا وإنما التبديع يتوقف فيه حتى يعني يصدر أو يصدر العلماء أو بعض العلماء الكبار في قوله, قوله أن بعض العلماء قتلت يكون مستمر في نفسيحتي ويرغم في إذايته فهنا يعني ننتظر لا نبدع الرجل وأنا لم أبدع الرجل أنا لم أبدع الرجل وإنما كل الذي قلته في الرجل كما قال الشيخ النجم رحمه الله عليه بمثل الحرمي وغيره أيام فتنة الحرم في أول نجعتها أن هذا الرجل بمثل هذه المخالفات ليس اهلا لأن يأخذ منه العلم يحذر فقط أما ان يبدعه أنا لم أبدأه. أي من واجب الواجب على طلاب العلم أن يختفوا حول العلماء السنفيين المعروفين بسلامة المنجم والمعتقد وأن يبتعدوا عن هذا الرجل حماية للرجل آه أن, أن, أن يعني يستمر في باطله أن الشخص إذا خالف الحق ونوصح كل هجر فإن الهجر له تأثير كبير على رجوعه للحق أما أن يخالف الحق ولا يزال شباب يطبلون ويزمرون ويهللون ويعني يرتسمون حوله بأنه قد لا يرجع الحق ولا يأبه إليه ويكون الشباب الذين يحبون الرئيس هم الذين عبروه لهذه هذه الصفات. بارك الله فيك شيخان، بارك الله خيراً سؤال آخر هؤلاء الشباب يدعوننا إلى ترك التحذير من بعض الدعات الذين المشايخ تلفين بعض المؤاخذات عليهم بدعوة الاشتغال بطلب العلم وترك الردود للأولماء. المشايخ طلاب العلم السلفيين عليهم أن يعني يشتغل بطلب العلم والتفقه في دين الله هذا أمر مهم وأيضا لا معنى أن يحذر بعضهم بعضا مما خالف الحق وأيضا نقول نحن إذا وجدنا الشباب السلفيين بفضل الله عز وجل تركوا من خالف الحق لا نحتاج أن نكرر الكلام في مثل هؤلاء ولكن المشكلة أن أنسان هؤلاء لا زالوا يلتفون حول هؤلاء المقادرين للحق فاحتجنا لتنبيههم وتنبيه الناس هؤلاء ماذا يريدون؟ هل يريدون منا أن نرى هؤلاء والناس حولهم يلتفون والشباب حولهم يلتفون يجأثرون بهم ونسقط؟ هذه خيانة من حرف حالهم وصبر مطالهم الكلام العلماء فيهم لا بد أن ينقل هذا النقل لكن نحن نقول أنتم لو تركتم هؤلاء المخالفين للحق تركنا نحن الكلام فيهم أما أن يراد أن يسكت مطلقا فهذا لا شك ليس من, من عندي السلام الصالح هذا من ديدا أهل التحزب الذين لا يرضون أن يتكلم في مشايخهم ومن يعظمونه وليس من من عندي السلام. والله ما أنا. شيخنا سؤال أخير بارك الله فيك ما هو موقفنا من شريطه وكتب طلبة العلم في الشام كالشيخ مشهور والشيخ العويشه؟ ماهو ايش؟ ما هو موقفنا من اشريطه وكتب طلبة العلم في الشام مثل الشيخ مشهور والشيخ العويشه؟ والله يا اخي كريم موقفنا من هؤلاء كما قال الشيخ النجم رحمه الله عليه أن هؤلاء الناس عندهم اخطاء ومخالفات الحق لا يؤخذ عنهم العلم لا يمكن أن, أن يفتى الناس أو أن يؤخذوا في الله العلم خذوا من هؤلاء خذوا من هؤلاء العلم القضية يا أخو الكريم يجب ان يتربع لها ليست القضية فقط أنهم خالفوا في خطأ أو خطاعين وإنما القضيه أن هذا المنهج يشيرون عليه سيخالفون فيه الحق أكثر وأكثر وكما قال المرضهاري واحذر صغار المحدثات فإنها تصير كبارا فإن القضية لا كما ينظر إليها بعض الشباب لماذا تحذرون من فلان أخطى بمثل في مسألتين لا القضيه هو المعهد الذي يسير عليه فإنه يحذر على الخطى في قضايا كثيرة وكثيرة جدا وهذا ما رأينا مثلا قضيقا علي الحنبي في بداية عمره كان عنده بعض المخالفات ثم استمر الذي حاول أن يضلل بين السلفيه والسلفيين فرجعت, عليه فرجعت, فرجع فرجعت محاولته عليه بالخسران ثم تطور إلى أن يصف محدد الأديان ويصف بعض الكلام الذي هو ضد الإسلام وقد يوقع صاحبه لقدر الله بالكفر يصفه بأنه سنفية ومنهج الحق وفي الوقت نفسه يصف السنفية بأنها غلوم تفضل إلى حال الحرب كيف تردى من من حفرة إلى حفرة أعمق منها كل هذا بسبب المنهج من الذي يصير عليه ويخالف فيه الحق أما من خالف الحق مخطئا وليس بمتعمل, بمتعمل, بمتعمل ونصح ورجع إلى الحق هذا لا يقاضيه مثل هذا ولكن هل هؤلاء مثل هؤلاء ألا هؤلاء المعالدين الحق المخالفين له من المجرد المخطئين لا فرق هذا ظل التسوي بين المخطئ هو المتعمل ظل ومن سنة الصالح وبرضى السلفيين لأنهم يعاملون هؤلاء هؤلاء معاملة يعني أخطى وخطعا متعمدة. يجب أن نفرق بين هذا ويجب أن نعرف آثار هذا وهذا والله أعلم. جزاك الله شيخ. جزاك الله وخيرا شيخنا. شيخنا ممكن طلب. ممكن تعطينا ممكن... ممكن... موعد ما حتى نتصل بك اذا عندنا استفسار. على الأول احفظ جوالكم هذا فاتصلوا انت ان شاء الله وان شاء الله ارد عليكم. الله يجازيك خير يا شيخ. بارك الله فيك. يا خبت. Dank u